خماسية. <تصفيق> اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمه من اقوال بيرنارد شو ان الحياه المليئه بالاخطاء لا اكثر نفعا وجداره بالاحترام من حياة خالية من أي عمل مثل أجرد من صخرة هذا مثل من أمثال العرب يضرب للمكان الخالي من كل شيء فيكون مثل صخرة ملساء خالية من النبات أو أي مظهر من مظاهر الحياة وفي نفس المعنى يضرب أيضا المثل العربي القائل اجرد من صلعة علم الصلاة للصلع نوعان صلع عادي مستديم في الغالب وصلع مؤقت فالصلع المؤقت يكون سقوط الشعر وفقدانه في جميع أنحاء الرأس ويعود تلقائيا بعد زوال أسبابه من أسباب الصلع المؤقت الضعف الجسماني العام عدوى جلدية بعض الحميات أو توتر عصبي كالذي يحدث أثناء الحمل وعقب الولادة في الصلع العادي الذي يحدث للرجال يبدأ فقدان الشعر في الصدغين ثم يوالي انتشاره حتى لا يبقى من الشعر إلا دائرة في مؤخرة الرأس أو على جانبيه أسباب الصلع العادي غير معروفة على وجه الدقة وإن كان من المؤكد أنه حالة وراثية العامل الأساسي في الصلع المبكر بالإضافة إلى العامل الوراثي هو زيادة نسبة الهرمون الذكري اندروجين علم جورج برنارد شو <تصفيق> جورج برنارد شو أديب بريطاني وعلم من أبرز أعلام الكتاب المفكرين في العصر الحديث ولد في دبلن بي في عام 1856 وعاش حياة طويلة زاخرة بالإنتاج حتى توفي في الثاني من نوفمبر من عام 1950 عن 94 عاما بدأ إنتاجه الأدبية بكتابة الرواية فأصدر خمس روايات في أربع سنوات ثم اتجه إلى التأليف المسرحي فكتب ما يزيد على خمسين مسرحية قدمت على كثير من مسارح العالم من أشهر هذه المسرحيات بيوت الأرامل والتي يصخر فيها من النظام الرأسمالي الإنسان الخارق تلميذ الشيطان قيصر وكليوباترا باترا بيجماليون ورائعته الخالدة القديسة جوان عن الفرنسية جان داركا بالاضافة الى الرواية والمسرحية اصدر عدة كتب في موضوعات مختلفة منها كتاب حديث العقلاء دليل المرأة الذكية وقد صدرت مؤلفاته كاملة في ثلاثين مجلدا كان جورج بيرنارد شو يصر على أن للأدب رسالة فكرية إصلاحية وتربوية، وقد منح جائزة نوبل للأدب عام 1925، فقبل التكريم الأدبي وتبرع بقيمة الجائزة المالية. <تصفيق> اشتهر جورج بيرنارد بصراحته اللاذعة وكلماته الساخرة في كتاباته وأحاديثه الخاصة ساله يوما صديق له عالم في الاقتصاد عن سر لحيته الكثيفة رغم صلعته الكبيرة المميزة فجابه شو بقوله إنها يا أخي كما تقولون عن المشكلة الاقتصادية غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر